ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> وإنما منهج القرآن والسنة أن تعرض العقائد كما عرضها القرآن آمنت بالله كما جاء عن الله بمراد الله وآمنت برسول الله كما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجي.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 وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمع آية من كتاب الله جامعة, جامعة لكثير من حقائق ما يسمى بفقه الدعوة إلى الله جل وعلا وبفقه السير إليه سبحانه وتعالى هذه الآية هي خاتمة سورة الطور على ما نحن فيه من مدارسة القرآن الكريم وذلك قوله سبحانه وتعالى وصبير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وصبير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم كانت هذه الآية كما ذكرت خاتمة سورة الطور على ما بينا من حقائق الإيمان الكبرى في هذه الصورة العظيمة المباركة والصياق كما كان في أواخر هذه الصورة كان قائما على الجدل بين الحقي والباطل وبين كشف الله جل وعلا الزيف الذي عليه الكفار من المردة والملاحدة والمنكرين لحقائق البعث والنشور وكشف الخبايا النفسية التي تنطوي عليها مقاصدهم يلتفت بعد ذلك الحق الكريم سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى رسوله الكريم فيقول له وصبير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الحق حينما يتحققه بالعبد ويراه لا يكون إلا قضاء وقدر من عند الله فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ولذلك فهو سبحانه وتعالى اصطافي من يشاء من رسله ملائكة كانوا أو باشرة ومن هداه الله تبع للرسل من الناس من هداه الله فإنما بإرادة الله وإنما بفضل الله وبمحض فضل الله ورحمته لا منة لأحد عليه جل وعلا ولذلك الرسالة حينما تنزيل وكذلك الهداية حينما تنزل بعبد فإنما هي حكم الله حكم الله ولذلك يقول الله جل وعلا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام والصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقضاء الله وقادره حكم الله هاون أو حكم الرب إنما هو قضائه الذي قضاه وإنما قضى أو إنما قضاؤه في هذا الصياق الرسالة والوحي الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والحكمة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والحكم يضاف في هذا الصياق إلى ربه وليس إلى لفظ آخر مما يفيد المعنى على العموم المقصود يعني لم يقل له صبير لحكم الله وإنما قال له صبير لحكم ربك للدلالة على أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء لأن الربوبيتة من معانيها السيادة والهيمنة والتدبير المطلق الذي لا يدع لعبد بعد ذلك شيئا ولذلك حينما يحمد الله يحمد بما هو جل وعلا رب العالمين الحمد لله رب العالمين المالك الملك لكل الكون المهيمن عليه سيادة المطلقة فإنما أنت عبد لله جل وعلا والحكم النازل عليك واجب أن تلقاه أنه من ربك فأنت عبد أنت عبد لا حول لك ولا قوة فهذا الحكم هذا القضاء النازل من عند الله جل وعلا إنما هو قضاء قضاه الله جل وعلا وتنزل عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام فليس لك إلا أن تستجيب ليس لك إلا أن تستجيب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ومن معاني الربوية مطلقا وفي هذا الصياغة خاصة التربية والعناية العناية والصبر لحكم ربك الذي هو يعتني بك لأن الرب من رب الشيء يربه أينماه ورباه واعتنا به فالله جل وعلا إذ قضى أن تكون رسولا لم يهملك سبحانه لم يهميلك سبحانه وتعالى وإنما هو جل وعلا سيرعاك وسيكلأك ولذلك فهو ربك ملاك اللي خلقك رأى مقابلك فهو سبحانه وتعالى يرعاك الرعاية والعناية وكل هذه المعاني ترجع إلى معنى الربوبية مطلقا ولها حضور خاص في هذا الصياق ولذلك قال بعد مباشرة فإنك بأعيننا سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني كما قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإنك بأعيننا أي إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام مكلوء بعين الله جل وعلا مرعي سبحانه وتعالى من جانبه ومن لدنه محفوظ بإذنه وبحفظه وبسر اسمه جل وعلا أنت محفوظ لن يصل إليك شيء لن تضل ولن تزل ولن يقع لك شيء فإنك بأعيننا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عند الله جل وعلا بمنزلة من أعلى المنازل في مراتب العبدية وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين والأنبياء مطلقا فهو سيد الخلق أجمعين وبذلك نال الضرجة الرفيعة وضرجة الرفيعة إنما هو بما كان أعبد لله وأتقى لله وأخشى لله فنال ولاية الله الكبرى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فإنك بأعيننا ما ينبغي إلك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تضيق ذرعا بهذه الأمانة وبهذه الرسالة وإنما وجب أن تصبير على ثقلها وعلى أمانتها وعلى حملها لأنها قضاء الله ولأنها تتضمن معاني الرحمة ليست عذابا ولا شقاء حاشا كلا بل يا رحمة من الله جل وعلا رحمة فإنك بآيوننا ويؤخذ من هذا لنا نحن في زماننا هذا وفي بيئتنا هذه وفي مرحلتنا التاريخية هذه أن العبد الذي تجرد لله جل وعلا دعوة وحملا لأمانة تجديد الدين والدعوة إليه والإنخراط الكلي في مسيرة الصلاح والإصلاح وهذا أمر واجب على كل الناس كل المسلمين أن يصبروا لحكم الله جل وعلا وصبير لحكم ربك فهو يؤخذ منه كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام واصبر يا محمد لحكم ربك ويؤخذ منه أيضا كل من سلك مسلاك محمد عليه الصلاة والسلام بحمل رسالة جديد الدين في نفسه وفيما حوله فإنك بأعيننا مما يدل دلالة قاطعة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا إذا غرست غرسا مخلصا لله تولاه الله بعنايته ولذلك قلت في بداية الكلام هذه آية شاملة في فقه الدعوة كل أمر من الصلاح والإصلاح والتجديد الدين وكل أمر في بال بصفة عامة من أمور الخير من أمور الخير يعني أي أمر ولو كان في التجارات والمعاملات وسائر أعمال الدنيا إذا بني على قصد التعبود مخلصا لله وصاحبه فيه كان مخلص لله فالله يتواله ويرعاه ويكون ذلك العمل بعين الله. ويكون كذلك صاحبه ما لم يخون وما لم يخرم أصل وضع العمل لله جل وعلا فإذا كان في أمور الدعوة فهو من باب أولى وأحرى ولذلك يتساءل كثير من الناس لماذا لم تنجح الحركة الفلانية في بناء وجديد الدين لماذا لم تنجح الجماعة الفلانية وقد بدأت منذ خمسين عاما أو ثلاثين عاما أو عشرين عاما أو ستين عاما أو منذ قرن من الزمان لم تفلح لم تصير لم تفعل لم لم لم, لم. كل ذلك نرجع إلى أنفس أصحابها إلى حمال تلك الأمانات بصريح القرآن الكريم فلذلك المشكلة تتعلق بهل تتعلق بهل هذه الدعوة هذه الجماعة هذه الأمة هذه الدولة لتكن ما شاء هل تولاها الله جل وعلا وكلاها بعينه أم لا إذا استطاعت أن تحصل هذا المعنى ونالت شرفه؟ هذه الرتبة رحمة من الله جل وعلا ونعمه وكانت بعين الله فقط ستصل غايتها فأي خلل إذن يقع في الطريق ويحرم الناس من الوصول في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة فمرجعه إلى خلل وقع أساسا في قصد التعبد الواقع أو المتضمن في نيات أصحابها و. الهجرة ليس عنا ببعيد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولذلك أنت هل حققت فعلا النسبة إلى الله فاتخذته فعلا ربا وتوجهت إليه بما أنت عبد الله كما في حديثي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الحديث إذا حققت النسبة بين العبدية أنا عبدك وبين الربوبيات فذلك هو توحيد الألوهية لأنك آنئذ إذ اعتبرت الله جل وعلا رب لك هو المالك هو الخالق هو, هو كل فضل عليك منه وحده ثم اعتقدت وأقعت عملك كونيتك على أنك أنت عبد الله وأنا عبدك فذلك إذن أنك توجه كل أمرك له رغبا وراهبا فذلك توحيد الألوهية كما سمه العلماء فالصبر لحكم الله جل وعلا واعتبار أن الأمر إنما يسير بإذن الله وبأمر الله وأن نجاح الدعوة ونجاح الديني دين الناس إنما هو رهين بإرادة الله وبأمر الله وصبر لحكم ربك يجب أن تستجيب لطاعة الله وأن تقرأ الامارات والعلامات والإشارات التي تأتي من عند الله جل وعلا متى يأذن بهذا الفعل ومتى لا يأذن وتستخير وتستشير وترجع في كل أمرك لله حقا لا إلى أهوائك لا إلى نفسك لا إلى الرياء والتسميع تريد أن يسمع الناس أنك صنعت وفعلت وتعريف بأن إنجاز مثل الخطوة الفلانية أو الفعل الفلاني من شأنه أن يربيك الدعوة أو أن يحقق بعض المفاسد لكن بما هو يربي شهوة في نفسك غد يحقق لك واحد السمعة واحد الشهرة مثلا فيعجبك أن تبادر إليه وأن تسابق إليه فأنت إنما تخدم نفسك ولا تخدم دين الله جل وعلا وأنت إنما تعبد نفسك وأهواءها ولا تخلص لله جل وعلا أنت مسمع إذن والمسمع في هذا الصياق هو الذي يرائي بعمله ويقصد أن يسمع الناس عنه ذلك يعني يعجبوا الحال يسمعوا الناس فلان أحسن الخطبة الفلانية ودرت الجبت صرح الصحفي الفلاني وجاءت الكاميرات لوجهه وتزحمت الصحافة على مكتبه وكذا وكذا هذه وثنية خفية ما كان الله ليبارك في مثل هذا العمل أبدا هل أنت مع الله أم مع أهوائك؟ أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أن تحصل على هذه الرتبة الربانية هذا منزل إيمانية عالية أن تكون بعين الله لا يكون ذلك لعبدين إلا إذا تجرد تجرد كاملا من أهوائه ويصير لله وحده وبه وحده لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا ولا ينجز شيئا في طريق الدعوة إلى الله إلا ما ظن أو عالمه أنه يرضي الله جل وعلا ويخدم الدين حقيقة لا حظ لنفسه من ذلك الشيء لا يراعي شيئا من حظوظ نفسه ولا من أهوائه هذا تحقيق باطن هذه خدمة مع النفس لا يستطيع أحد أن يحاسب أحدا على مثل هذه المعاني ولكن الذي يريد الله حقا ويريد الله صدقا يدخل في محاسبة مع نفسه ويضع نفسه على طاولة التشريح يشرحها تشريحا هذه مقاصدك أيها النفس فلنحققها مقصيدا مقصيدا ماذا منها لله وماذا منها لي فما كان لله فذلك هو السبيل إلى تحقيقي فإنك بأعيننا وما كان منها لي فوجب تهذيبه وتشذيبه واقطعه بمقارض التوبة وإلا تبرأ الله من عملك ووكلك إلى نفسك وضرب السنوات مر مرسنة واحلم بالأحلام سيقع كذا وسننجز كذا فإنه لن يكون شيء لن يكون إلا ما كون الله جل وعلا ودونك الحركات الدعوة في العالم قرون هدي ويجري وحينما يدخل أصحابها الهوى يتخلى عنها مولاها يتخلى عنها الله جل وعلا وتفقد منزلة الولاية وتفقد منزلة الرعاية عند الله جل وعلا ثم توكل الآن إذن إلى نفسها وإلى البلاء العظيم وتلك مصيبة الكبرى فالعبد إذن إراء أراد فعلا أن ينطلق في عمل الخير لا تكون خير وتعمل الخير لنفسك ولغيرك وهذا واجب الوقت في هذا الزمن. ووجب أن تحقق هذا المنطلق ما تخطو الخطوة الأولى حتى تتأكد من أن أول خطواتك فعلا في وجهة الله جلاله إلى الله لا إلى غيره لا إلى نفسك ولا إلى هوى ولا إلى أي شيء لا تقصد صمعة ولا شهرة ولا أن يقال عنك ولا أن تحقق رغبة خفية في علاج النفس من آثار الظلم الاجتماعي ولا أن تنتقي ملاها من الكبرياء العالمي والطغيان السياسي أنا أشرح هذا الكلام شحن موحد مثلاً كتعرض عليه الجماعات الدعوية الموجودة في الساحة جماعة الفلانية والعلانية وكذا وكذا كان اختارنا ذلك اللي عندها العضلة مجهدين مشين ندخل فيها من الأمراض النفسية التي تقع لدى كثير من الشباب هذه أمراض نفسية وجب أن نعالج أنفسنا منها لأنها تخريم الدين وتحلقه أنني كنمشي نخدم مع القوي ماشي لأنني أظن أنه على صواب ما عنديش غرض باجي ولا أحققه ولا أبحث عنه ولكن فقط لأنه كان عاني واحد القهراء اجتماعية وظلم سياسي عالمي كان ندخل إذا لواحد الجماعة أقوية ولا واحد لهي أقوية بس كنحس براسي يعني رني محمي أو بلغة أخرى يعني أحقق ذلك الشعور ذلك الشعور بالنقص أحقق نوع من الانتقام لنفسي نوع من العلاج الباطن النفسي لا شعوري كان درو النفسي بس كان بأنها ليست من أولئك المهضومين وليست من أولئك المستضعفين الآذلين بل أنا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل, وأفعل لأن هاد الجهة وهاد المؤسسة أو هاد الجماعة أو هاد الهيئة تقول وتصرح وتمارس هذه أيضا وثنية خفية هل أنت فعلا تريد الدعوة بما يريدها الله جل وعلا لا لتنتقم لنفسك أو أنك يعني إنما دخلت هذا العمل أو هذه الدعوة أو هذا التدين لتكون عبد لله أربك ما بغي شوفك شوفك مش أنت ما بغي تشوف نفسك فإذا إذا أنت تختار لنفسك في سياق الدين فأنت إله نفسك بل الله اختار لك إن كنت عبدًا حقا الله اختار لك إن كنت عبدًا حقا وهذا محمد عليه الصلاة والسلام وقعت عليه الرسالة قضاءً وقدر فخضع وأسلم لله كما قال إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلم أي اخضع واخنع قال أسلم لرب العالمين وصبر لحكم ربك هذا قضاء نزل بك هذا أمر الله الرسالة أو الهداية أمر الله نزل بك فهي نعمة ووجب أن تسلم لله فحينما نزلت عليه إقرأ عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه فازعوا اضطرب وحينما سكن قلبه إلى أنه الوحي جعل يقوم الليل لا يفطر ويقول لزوجه رضي الله عنها وأرضاها أفلا أكون عبدا شكورا وقام قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه هذه العبود من أرض أن يتأسى الميزان ما ضيع شيء ترج وكل أهواء تضله وتضيعه اللي بغي فعلا عالم الطريق مني وصل الله واضحة جدا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته بما هي ترجمان واضح وضح شمسي في ربيعات النهر لكتاب الله القرآن الكريم سيرة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترجمان واضح للقرآن الكريم كان خلق القرآن ما تحتاج لللي قرّك ولا اللي علمك لأن الأمور الكبيرة في الدعوان ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة هي من المعلوم من الدين بالضرورة وواضحة واضحة إلا من أعم الله قلبه وبصيرته بسبب ما يكمن في النفس من الهوى رأي بعض الحين يكون الحقرى هو وكي ما عنديش به الغرض لأن ما جينيش على الطريق اللي عجبني وجيني على قانتي إذا أنا شو اللي جيني على قانتي جيني على قانتي نحس بواحد اللذة وواحد المتعة وأنا أمارس العمل الديني ليست متعة التعبود يعني كانت كذلك ولكن إما متعة التشفي متعة الانتقام متعة المواجهة متعة تحسيس النفس بالكبرياء لا شعور بعد الحين من الخبر الرسول فين غادي وفين واقع وهو على عماية وضلاله. وكتاب الله تعالى يعصم العبد الذي يريده أحقا ولذلك يعني صدقك القول يا أخي الكريم إذا صادقت الله فإن الله يهديك ما تخاف قل يا غير واحد الحاجة غير أنت صدق الله في الطالب تريد الله وخير أن يقع لك تطير أو حير أو كذا فإن الله سيلهمك الصواب وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال علماء التسير جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم وانتغي تقتل مع الأهواء دي القلعة من الطريق وربي سيتولاك أنا إذن سيعلمك س يوضح لك السبيل التي تسلك بها إليه ولكن الأهواء مزلما من القياش ما توصلش إطلاقا ما توصلش إلا أن يشاء الله بك خيرا ولهذا القرآن واضح جدا في ضبط منهاج السير إلى الله المنهج النبوي القرآني الواضح معالمه كالشمس في رابعة النهار لا اضطراب فيها ولا عوجاج وصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإذا كان الغرس الله إذا كان الغرس الله غرس الغرس الله في نفسك وفي ما حولك فهي الله جل وعلا وليه تقول غير خدام عند مولانا سبحانه وتعالى هذه العبودية ما انت اللعبت تخدام ليس لك من المريشي مولاهين قبلها ما قشت تفهم على مولاك اللي خلقك وتفهم على الناس احنا درنا وكان ديرو غدين ليس لك من المريشي فإنك انت ودعوتكم اللي بن ذنب لي معاك فإنك ب فإذا كانت الغرس التي غرست لله فدعها لله إذن ما ترضاش ديالك خليها لله فأن تنسوا بالشيء إلى نسيك أفسدت عملك وأحبطته وأبطلت وقد قال من قبل جل وعلا لرسوله الكريم يا أيها المدثير قم فأنذر هدعوا قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والريجز فجر ولا تمنون تستكثر عنده يعجبك رزق المن يا منون عليك ان اسلموا يقول سيدنا محمد واش هضر لك احنا سلمنا وجبنا وجبناه يا منون عليك ان اسلموا قلنا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولا تمن تستكثر أي تستكثروا عملك تستكثروا عملك يعني أنجزت كذا ودرت كذا و. وحققت كذا ودرنا المؤسسة الفنانية له وبنينا البناية هنا لك و... ولا تمنون ما عمل كنت تكلم إما أنك تقول ذلك للناس فأنت أنا إذين تعبد الناس تريد أن يقال عنك فقد قيل أديت الأجر لك في الدنيا فلا أجر لك في الآخرة وإما أنك تفخم على ربك الذي خلقك وهذه مصيبة أكبر ولا تمنون تستكسير في صياق الدعوة لا يفلح أحد لم يخلص الأمر لله لأن الدعوة أمرها خطير لماذا؟ لأنها عبادة محضة إلى مسجدش فيها العبد لمولا اللي يخلقوه السجود التام فإن الله جل وعلا لا يلتفت إليه مدي فيه. سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطانه. ربك يقولك وجي لي كامل ولا جي منك غير طرف جي منك طرف ومخلي طرف جاء وخراس يرضيهني كامل لا يريد العبد إلا كاملا وهذا معنى العبودية هذا معنى العبودية والدعوة إلى الله لا تستقيم إلا بهذا المنهج. لا تستقيم إلا بهذا المنهج. وهي التبرؤ من كل حول وقوة في زمن سابق في واحدة مرحلة تاريخية من العصر الحديث كانت واحد جماعة إسلامية في بلد عربي واحدة دولة أخرى ووقع فيها شنآن أصداع وطراب ومواجهات شديدة فذهب بعض أهل العلم وأهل الخيرين ينصحون بعض قادتها يقولوا مسيدنا رضوا البال رأس زمن صعيب اختارو راكم ماشي بوحدكم في الدنيا العالم كبير وفيه مصالح وفيه لوبيات عالمية وفيه وفيه وفيه, وفيه, وفيه. شنو جاوبوا قال قالوا لا ما تخافش علينا نحن قالوا نحن جماعة قوية صافي هذا دل على انخرامي القصدي وحبوط العمل والله يا أخي الكريم مدزت سنة واحدة على هذا الأمر حتى لم يبقى منهم أحد على وجه الأرضي تفرقوا أيدي سباب جبلها الله تعالى عاصفة شتتتها في العالم في العالم كلهم شتتين كما كما فعل الله بأصحاب سباب حينما أرسل عليم سبب العليم يعضروا الدعوة والإسلام وكذا إلى آخره ولكن المقاصد فسادت يعني صار الاعتناء بالداد نحن جماعة قوية وما تنزل بهم القاصمة هذه الأمور لا تكون هكذا عبثا الله عز وجل تخذهم أولياء أو لا فما كان الله جل وعلا ليجلي عباده الصالحين ما كان الله جل وعلا ليشتت الشمرة الأولياء بل يجمعهم ويوحدهم على الخير فلذلك وكل واخدتم جمع قوية يلا ورنح نتدكم فوكلهم إلى أنفسهم وصلت عليهم عدوهم بذنوبهم وبما أساء القصد في سيرهم أجتاد بقى غير خبر كان في هذه الحركة الإسلامية في تلك البلاد والله ما بقى فيهم إلا خبر كان وهذا تكرر في غير ما موقع ماشي دولة ولا جوجة يوقع فيها في غير ما موقع ولكن أنا حكيت نازل وقعت بالفعل في بلد عرب أمر الدعوة خطير من الخطورة لأنه فيه الخدمة مع الله الذي يعلم خائنة العيون وما تفي الصدور فإذا تأسس على أساس من التقوى فالله ولي. فإنك بأعينها ربي غادي قبل الشغل من الولد هو مدير جل وعلا هو مدير المعركة مش انت تغي جندي, جندي وما شأن الجندي الالتزام كي يعطيه السلام لا أقل ولا أكثر وينفذ الأمر كما نزل ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فأنت حققت الجندية بهذه الإضافة وإن جند مضاف نا مضاف إليه واش حققت الإضافة لأن ما... ما فائدة الإضافة في العربية فائدتها الاختصار، جندي ديال من ديال الله خاص بالله الجنود الخاصين ديال الله ليس لهم من شيء. يعني هو ما ما يقلبش على مصلحته ويقضيها ويوصل لهذا المنصيبه ويشدد الحوال بهذا التمان ويبدل الوطعية الاجتماعية دياله لا يراعي من ذلك شيئا إطلاقا كيرا عغير إرضاء الله لا أقل ولا أكثر استجيبوا لأمر الله ما تأمر وكما أمر وبما أمر وإن جندنا النون ديال التوكيد واللام ديال التوكيد اللهم الغالبون إلى ما غلبوش في المشكلة ما حققوا الجندية لله وإلا ما يمكنش القرآن واضح قاطع إنهم لهم المنصورون هؤلاء الرسل وإن جندنا لدخول كل داع إلى الله تبع الرسل إلى يوم القيام لهم الغالب فإذا غلبوا المشكل وقع في الجندية لم تكن كاملة وقد علمتم ما وقع لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه ما وقع له مع صحبه وما أدراك ما صحبه يوم أحودين حينما وقع الخلل الصغير لجزئي وقد نزل أهل جبل الروماتي من الجبل لالتقاط الغنائم فكان الدرس القاسي البليغ هزيمة وصل فيها الأذى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ب جرحه في رأسه عليه الصلاة والسلام وكسر درس من أدراسه بأبي وأمي هو علي الصلاة والسلام بما جره بعض أصحابه بما جره بعض أصحابه ولذلك قال الله لهم قل هو من عندي أنفسكم القصة في الجبال الرومات لا تزال تتكرر إلى اليوم ما زال أخدم الدمال دابا معركة أحد لمن غابت عنه القصة اللي كانت المعركة اللي نهزموا فيها المسلمين في يم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتصروا في معارك الشتاء فهذه المعركة بغيبين لهم ربي الله ماشي كانت انتصروا بدرعكم را كانت انتصروا بإخلاصكم كما وقع في معركة حنين أيضا ويوم حنين إذ أعجابتكم كثرتكم نحن جماعة قوية اذ أعجابتكم كثرتكم في أحدين النبي صلى الله عليه وسلم خطط المعركة وقاد الأمور هل ميمانة هل ميسارة هل مقدمة هل هجوم هكذا إلى خيره خطط المعركة بما ألهمه الله وإعلناه وكان قدام جبل أحود زيار خراء جبل صغير ليمشل مدينة من وراء في زيارة يعرف هذا الشكل هاد الخريطة وهذا التضاريس في الدار كان واحد جبل كوديا صغيرة مقابل الجبل أُحُود كسميه جبل الرومات كوديا صغيرة قالوا واحد, واحد من شعب الصحابة أصحاب الريمح يضربوه بالنبل الريمح يقولون إنتوا ما طلعوا السماء حموزهورنا غير حظيونا من الله إنتوا شو شو واحد من الله ما تدخلوشين المارك ويوقع اللي يوقع وقد شوفوا السباع أو الطير تتخطف هنا ما تنزلوش بقتم فالتزم كل فريق بموقعه وبدأت المعركة كان في ذلك اللحظة خالد بن الوليد لم يسلم أو لما يسلم ما زال ما سلم في ذلك المعركة ما مع المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وكان عبقاري في الجيش جنرال عسكري ولذلك من الإسلام النبري صلى الله عليه وسلم عطى قيادة الجيش الإسلامي حطوه في مضعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شاف المعركة وشاف الإدارة دي النبي صلى الله عليه وسلم شافها معركة خاسرة بالنسبالي يعني معركة خاسرة المشركين خسرين مئة بالمئة النبي صلى الله عليه وسلم كما بناء المعركة فخالد بن بنولد رجل خبير يعني ماشي بحل خرين خبير كي يعرف خدمة الجيش وخدمة المعركة لأنه رجل حرب من لح العين هو رجل حرب إلى أن مات رضي الله عنه وأرضه يعني صحيح يعني عمر الخطاب يعني أقاله بعد ذلك ولكن يعني يعني حياته كلها جهاد رضي الله عنه وأرضه. فلما شاف الخطة دي النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بأنه لا يعني لا أمل في الانتصار على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صحابه وعلى جيشه ولكن قال كنه أحد الحكيمين وهو إلى هادو كل على جبل الرومات غلطوا إلى غلطوا فإذا غلطوا قد ينقض عليهم ما غلطوش ما كين ينسى شنو درهز واحد مجموعة من الجيش صغيرة كما ما نقوله بالتعبير ديالهم كوموندو. يعني واحد الكوماندو زواحد يعني فرقة صغيرة هو القيد ديالهم وعزلهم الهيب واحدهم ما دخلوش المعركة مع الكوفة قاوجاسين كيت سن هذهك الغلطة فإذا به فعلا دازت دقائق من المعركة والمسلمين رب يعطهم النصر بدأوا يغلبوا في الكفار الكفار يرجعوا للور ويتركون اسلحتهم وخيولهم وحيليهم وو... قتل الغنائم كتح في الأرض فالصحابة اللي كيقتلوا اللي كيلقوا قدموا شي حاجة كيجمع كي الغنيمة من بعد كتفرق الغنائم بقواعدها كما في سورة الأنفال وغيرها فهذا كل جبل الرومات جواهم الشيطان قالوا صافي انتصرنا والناس كيجمعوا كي الغنيمة وحنا نهبطون جمعوا حقنا حنا د فنزلوا من الجبل فخالد بن الوليد رأى الصغرة وقعت والتفاح حول الجبل ضار من نور وطلع الجبل الرومات وينزل على المسلمين من الضر فارترك أمر المسلمين يعني العدو من القدام والعدو من النور تلفوا مع أنهم ظنين بأنهم محمنين من الضر فهزموا هزيمة شديدة وقع فيها ما وقع حتى ظن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قوتي عليه الصلاة والسلام. وتم ندا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطرب أكثر من سبعين صحابي أو حوالي سبعين صحابي من المهاجرين قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام أنا إيدي. يعني خيرة الصحابة اقتوذك النار وعلى رصيم حمزة عمه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك السياق قال بعد أم حمزة فلا بواكية رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. درس بليغ. مازال الآن الناس كيّري والغنائين في الدعوة أبدًا لا يفلحون. أبدًا لا يفلحون. لأن الله تعالى أمر دعوك يبغيه كامل ما تجيب ليش طرف لها لي وطرف لربي أبداً واصبر لحكم ربك ما كيش حاجة ديالك فإنك بأعيننا ولتعارج آسى من نفس وخطاياها ولتزكيها لأن هذه واحدة مرتبة عالية باش تصبر عليها وجب عليك أن تتوجه إلى الله بالذكر والعبادة والصلاة والقيام وسبح بحمد ربك حين تقوم هادشي بجاء هذا التعبير بعد ذلك مباشرة لأن منزيلة إيمانية عالية اليوم غضّك تشوف الغنائم وما تمشيش صعيب علي إيه صعب علي وعلي فلذلك تحتاج لواحد قوة إيمانية تثبتك في طريق الدعوت لتكون تكون مخلصا لأن من غير الإخلاص ما كين خدمة ما كين وصول ما كين نصر وإن جندنا لهم الغالبون جنديا لله جندنا نا ما كينش جندة فليس هنالك غلبة أنت دائما تحت تحتاج ظلم الظالمين وسحق الطاغين للمسلمين في العالم مع الأسف الشديد بما ظلم المسلمون أنفسهم ولذلك المؤمن محتاج في صياق دعواته وفي صياق دينه وفي صياق تدينه وفي صياق الصبر على فتن هذا الزمان نحتاج لأوراد يومية من الصلاة على رأسي الفرائد يعني الله تعالى قال له سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني مطلقا ماشي غير قيام الليل. هم واحد يعني بل قيام لا الصلاة كلها يعني الفرائض والنوافل لأن العبد حين يقوم يقوم في الصبح وفي الظهر وفي العصر والمغربي والعشاء وفي صلاة الليل كل ذلك قيام لكن صحيح أن القيام بالدلل الخاصة يدل على قيام الليل. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم في شوف الليل وبعد الفجر وإدبار النجوم أي حينما تدبر النجوم هو الفجر عينه وسبح بحمد ربك حين تقوم التسبح بحمد الرب فيه أمران كبيران أن يحقق أمور كثيرة جدا من فقه العبادة لكن ها هناك أمران واضحان في هذا الصياق بشكل خاص فالتصبح تنزيه لله وسبح بحمد ربك وكونه بحمد الله جل وعلا فيه تبرؤ من كل مدح للنفس لأن الحمد آنئذين كله لله فإذن ها هنا غرضان قد تحقق وبهما تمت العبودية لله تسبح الله تنزهه سبحانه من أن يكون له شريك لأنه تسبح يأتي في صياق التوحيد والإخلاص فهذا الصياق يأتي التوحيد التسبح عقل لأن التسبح تنزيه لله عز وجل يأتي حينما يذكر الشرك فيسبح الله جل وعلا سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون كل هذه السياقة تمت سبحي كتاب الله تريد في موريدي ذكر المشركين يكون من قبل تذكروا المشركين وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تحيد الشرك من طريقه فحينما تسبح الله تعالى فأي شرك الذكر في هذا السياقة هذا الشرك الخفي اللي عندك انت في نفسك انت جعل شيء من أمر دعوتي والديني لنفسك فسبح بحمد ربك رد بالك إياك إياك أن يقع في قلبك شيء من المني والاستكثار ومراعة حضوظ النفس ومراعة التسميع يعجبك يشوفوا الناس ما قالوا فيك في أمر الدعوات وأمر الكلام في هذا الشأن وسبح بحمد ربك وحينما يجعل تسبيح بحمد الله لأنه جل وعلا يستحق الحمد كل ذكره كل تسبيحه كل تنزيه بما استحق جل وعلا من كمال اسمائه وجمال صفاته وجلال عظمته وكبريائه سبحانه سبحانه له الحمد في الأولى والأخير علش كان سبحو الله كان سبحوه أي كانزوه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسنى يعني الكمال الجمال والجلال والنور التام إنما هو لله ولله وحده دون سواه فهو يستحق من ذلك يستحق من الحمد يستحق من التسبيح يستحق من الذكر يستحق من إخلاص العبادة لأنه جل وعلا بذاته جل وعلا وبما أعطى سبحانه وتعالى له الجلال وله الجمال وسبح بحمد ربك حين تقل فرغ أوقاتٍ على مدار الفلك وهذه مسألة أخرى في فقه الدعوة إلى الله وفقه السير إلى الله على مدار الفلك حين تقو ومن الليل ومعروف يعني القيام في الصلوات هو عبر مواقيت مواقيت الصلوات الخمس مواقيت النوافل من نوافل الليل ونوافل النهار وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل المندية المندية البعيدة ديال أي ومن بعض الليل ومن طرف من الليل ومن جزء من الليل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم التعبير يوحي بالحركة في الفلك فكأنك أيها العبد قمر في فلك الله ولله المثل العلى أنت واحد القمر في الفلك لدرك ربي فيه لا تخرج عنه القمار والأرض والنجوم والكواكب والسيارة كلها الله جل على سخارها في أفلاكها تدور وكل في فلك يسبحون. يعني لا أحد يصطدم بأحد ولا شيء يخرج عن فلكه لأن الخروج عن الفلك يعني الفوضى والفوضى يعني الاستضام والخراب ديال العالم ولكن الله عز وجل جعل ذلك على نظام موقت إلى حين وأنت من هذا العالم تدور في فلكك فلكك أيها العرب هو مواقيت الصلة بالله مواقيت الوصال مواقيت الصلوات والأذكار والقيام وسبح بحمد ربك حين تقوم أي في الله هذه اللي عندك فيها محطات كتتصل فيها بالله سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني هذا اللفظ للإدبار يعني يعطيك الليل فيه يعني مشهد الظلمة وعوض يعني المشهد دي الغياب الظلمة وحركة حركة مغادرة النجوم النجوم الطريق يقول السلام عليكم مشينا أنا غدير الموضعنا الذي جعل الله فيه يعني المقصود يعني حركة الفلك وإذبار النجوم كأنك ترى النجوم تغادر مواقعها إلى مواقع أخرى. وطبعا يعني هو المشهد دير الأرض فهي التي تدور حول نفسها الشمس ولكن المشهد عجيب جدا يصوره لنا القرآن الكريم ليبين العبد أنك أيها العبدو يجب أن تكون بين يدي ربك على المواقع والمواقيت التي وقتها لك بمدار الفلك من مواقيت العبادات لتكون عبدا حقا من لي يقول لك هذه وقتك خصك تكون حاضر ما تكونش غيب فإذا حضرت في الوقت وقت الصلاة حضرت في الوقت يعني وقت الصلاة فقد حضرت وإذا غبت غاب عنك الخير كله. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا وإذ بار النجوم يعني يوميا أنت مع الله جل وعلا تنزه وتسبح وفي سياق ذلك لأنك حين تسبح بالحمد تتبرع كالطهر كتغسل نفسك من الشبه التي تقع بقلبك من الخواطر الشيطانية التي تختارم وجدانك من كل شيء يلبس عليك إخلاصك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك دائم وجهه الفضل وجه النعمة وجه الخير وجه الشكر وجه الحمد لله لله لله لا تبغي أحدا سواه ولا تبغي عنه حياله الله وحده وسبح بحمد ربي الليل والنهار على مدار الفلك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم لتحقيق المنزلات السابقة اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أن تكون بأعين الله جل وعلا أن تكون على وحيه أن تحقق شرف نيل الرعاية الربانية نيل العناية الإلهية نيل نسبة إلى الله ولاية هذا أمر عظيم لا يتحقق إلا بكمال التجرب ما تخلي لنفسك ويلو ماذا تركت؟ قال لأبي بكرين ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله جيل الله كامل لم خلف ضر ويلو فإذا جئت إلى الله كاملا تولاك الله جل وعلا كاملا تهوى سبحانه وتعالى ما يخلي منك تطرف يخذك كاملا فأنت آنئذ على أكبالي ما تكون الولاية في بني آدم ممن كان جنديا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من توابين اجعلنا من المتطهرين واغفل لنا برحمتك يا رحم الراحمين اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.